بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء شقت وعذينا لغسها وحطت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وعذينا لغسها وحطت يا أيها الإنسان إنك تكاده إلى غس تفديه أم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 بلا أن لن يحفور بلى إن كان به بصير فلا أخصب بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فتركبن عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا مرئ عليهم القرآن لا يسقدون بل الذين كفروا يكذبون